أم الرهبان المصرية جوهرق بين السمائيل بتصلي عشان نالفدينا ويا شفاعها بسفين فينا صهر عنو سنناك حرسنا دي الأم الحانونا ضمى من كل الايام حبوها كانت بالكل رحيمه حتى مع اللي ظلموها الملايكة للفردوس مع كل اللي سبقوها بتصلي أمام القدوس صغر عنوك سنناك دل دي الأم الحانونا اللي صبرت على لام يا مثال ورمز عفاف في الامراض وفي العسقام شكرت ربنا يا طماطم